يا ليل وردي ما يذبل يا ليل دمعنا ينزل يا ليل الدنيا اصفري ما تشيل واتحمل دموعي صارت حروفي حياتي انجرح وزعل حرم الناس تترك وجرحي وصاري ترى ومن حول الطعن يرحم ويبدل بديت خاف يا ترى سنتي ونحن شو يقطعني كثير ولحد يرحموا يا بنت بنت يا تتملل يا يا يا من يخاف ومن يسأل لو كنت هناك لجدتني على سجنا وكل الاماني شل اصرخ من السعاد يا واماتي ما توصل اريد الناس تفهمني ابي احساس ما اريد الكل يا بيه ونقابل من أبي تكفي بأيادكم وبمجال لي فعل الصدق في عيني قادة تتلون وتخجل عسى تتحقق أحلامي وعمر الزين ما يتمل وعمر الزين